رسول ولا انا رسول الله اللي ربك من شت مثل والله ولي نفس ان سمت عالم لا ملتقى لا بدأ يا حظ في الحالي ويا حظ بينا والعظاب نهلا في الحاجة يا عمي يا بلاوي يا شغل عرب ويا عمي يا بلاوي والسيدي اللي من الشباك باتي سير الميل بلاد لجديه حديثا اصلح يسر عباد الله حبيبي هو هو قوي لي اللي بيارى الوردي سلم عن نبي رئيس يا شيخ العام اللي يفتح الريج انا عبد المجد بحر هل اليابان خطاطه الاموال يا أبا ادي يا انا عمي يا زلمه بابك يا ماذا؟ اهي ماذا؟ يا ممل كريمة يا سيرة عظيمة يا ممل كريمة يا سيرة عظيمة مايا مايا العواقب في لها شبيهة عشيرة تبني يا سيد يدزن ya mulhana ya dil mein dukh oh ya manzar sadiyan aazaab ka sheikh ul arab ya mataa diye baithe nishidil ki العمر وبر عمري فولا وبر عمري فولا والحاج بر الكدير والحمر بسكري يا أجم للبي بدا بسكور أردي الخطار هل أبي صبحت في ولا ويا عمي يا بيت سي قولوا قلب غريب وصف لي سكره يوم كنت قد اشوف شيخ احمد عاش وسيطان الدعيم الشيوخ وسام بعضا شيل اللي حلم اللبان اللي بمسي وصمع لبت خودة خل بعلم عبد غلبي بنزيم اللي حضر ونورنا اول حد دورين خودة واول لابو عم الحب حسين دورانين خودة اللي حضر ونورنا أول حق ناصر البلد اللي بيمسي شبعنا على بيت فوجة أول حق ربيع فوجة وأولاده حق ناصر البلد اللي حضره ورده وأجل له أخصتي وأجل I'll be Allah, Allah, Allah, we beg in the name of Allah, the best of wills. Allah, Allah, Allah, Allah, غنّى غنّى دخلت ملا تاب بي يا بدوي أشيك العرق عفية يا بدوي يا أهل العين غا خي ع بدوي نشيد براجمنا بي يا بدوي و نادي الله يا ولي الله و نادي الله يا ولي الله أجاب المبي عمي يا بجاوي عالباب الأخضاء و نادي يما خضراء شيخ يا شكيل يا ابو هذا انت بالخدر في نديل عم يا بري الشيخ خلا عارب جاي يا شكيل في دعكير ودنا استكري ببلادني ايوه الشيخ خلا عش بين في روح روح انا رايك نظره من عيني ولولا الشيخ لا عاش بين في ابو يابا انا رايك نظره من عيني انت بقول الله انا بقول الله رسول الله وباب النبي يا عيني يا بنوي وعيون الششين فحاته اهل العرب عم الحاج عيد ابو جمعه وام زعبله اخو احمد اسماعيل وخو صابر عرابي فحاته اهل العرب اخوة شيخ عمري فودة. وعم ربيه فودة وحكي ساكي فودة ولا فودة على الحجوم. ده حياة طيبة. اخوة مصر الزياج وستدنا سيد احمد البدري. اخوة محمد محمد اللاز وعم الحاج محمود اللاز ربنا يرحمه رحاته الواسعه ابو الشيخ سعيد اللاز ابو الشمال سيد العسكري الحب حلم يا سيد عبد الكريم عم الحاج عبد الحكم اللبان ربنا يش يا هبل علمين يا قارئ الكتاب يا قديمه تاريخ هبل علامات جدا الامام احمد رفاعه وكنا نسيد منصور الباس عيون الغامض وصف اللار شجع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 من من الجحيم وحره وحره النعيم <تصفيق> موسيقى الشهيد احمد زهران والبنى يرحمه الشهيد احمد زهران والبنى يرحمه سجان الغرام عليا متواصي سديد خروم الباب عليا مبصر عمال باول اهمل ادري الحبيب اللي سمح السر يدوني يدوني يكفل يا دنيا كم فيك أسى وحزن يا دنيا كم فيك أسى وحزن في كل وجه وطوى في كل عزاب ألوان يا دنيا كم فيك أسى وحزن في كل هم وطوى اللي عزه اللي عزه اللي كان في كل عذب غلوى في كل شم بعد عزه زل ويهوى في كل شم بعد عزه زل ويهوى في كل كنف البلد ظالم وظلم وديه في كل كنف البلد ظالم وديه حكم عليها ربنا بالطرق من البلدان في كل كانت البلدان ظالم وظلم وفين حكم عليها ربنا بالطرق من البلدان في كل ظالم حكم بالظلم في الإرسان يلقى جزاء ظلم هي الأجزاء ظنزخ والبنك للديالة هي الأجزاء ظنزخ والبنك للديالة مهما يطول الأجل ربك مغش غفلانة مهما يطول الأجل كل من عليها فانة مهما يطول الأجل كل تدعى عليها كامل السج يسغلعوب نبي ابو الحق بالسرى الصحا بالصحا الحبيب لا خاسس بالنعوب والصحا واستخدم عوب الحبيب وذهب حسن انها الميت و كل من عليها فار كل من عليها فات هنا الحبيب النبي هنا الصحابة كمان سؤال ايه ملكين سؤال ايه ملكين و مو او ايه مو ايه يا احكم الحبيبين يا الله خلاك النبي النبي منور خلاك من يا اخو العلم سلس بلأ كنت الاسم ويسألت باعت فينا المعاني وباعت فينا المعامل, المعامل لجل اعبدك مالك اعبدك بيقيني انت النازي كله وقولك الحق كنت جنزا مخفيا فاردت يرحي انت اردت نقطني وعرفت او عرفت كذا العين اللي ليل النبي اللي بتحضرها النبي يا حبيب حتى الطريقه القلمي خلها واقف على اكتافك انت اللي بتسمع تكحى بالعينين اللي الكريم ارسله رحمة إلى العالمين اللي الكريم ارسله رحمة إلى العالمين إن كان لزمة الشباعة وعكو الحرب بالعين الحرام بالعين يا ألا بيت النبي، المعلم شلح شلح يا بيت النبي، اللي اسمه حافظ عارفين. يا ألا بيت النبي، يا حد يا حد في دوار مرور هنا على يا هي تعارض على يا هي تعاشر على بشارا هي تعارض على يا بحسن على الباب عمي يا برد على الباب عمي يا برد على الباب يا بشمر على الباب يا عسكري على الباب اللي لملت النبي يا ترى اللي مر وقف على بابا بده ودم تحوي بده العينين Ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba Abusifah ya ba ba Abujaysi ya abujaysi Abujaysi ya abujaysi Ta khulhatrah manabool ya ba ya ba ya ba khulhatrah manabool ya ba ya ba Ta khulhatrah manabool ya ba ya يا من كان بيتلبل ابي السبعت عرايا الحق مصر التليدي من نزار ابو الحد هش في الفن الخطول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 يا ملي الغلا غير على القهر يا ملي الغلا وحاسد بعد القهر يا يا له يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا طيب اسماعي مين يا عدين يا ولا يا ولا إلا انت يا رابا يا حمل الغلاب إلا انت يا رابا يا حمل الغلاب يا رابا Abu Abdul Jalil, Abu Abdul Jalil, Abu Abdul Jalil. Hail the Shah of Allah, Gil Gil Gil. Allah Dangal Ham, Gil Gil Gil Gil Gil Gil. Mill Mill Gil Gil Gil Gil Gil. Ya Gil Gil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 ابو گشنی ابھی ابو گشنی ابھی میری دل نا آیا آیا وعدہ دا یا کس تو خبریں میں سڑک پہ حائل انا مسڑک پہ حائل حبیب حبیب چلی Behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, حبيب حبي ايوه حبيبي وعاش حبيبي ايوه نيلي بابا حبيبي لي بابا حبيبي لي بابا حبيبي لي بابا حبيبي لي بابا لحم قلبي يا بابا يا يا لحم قلبي يا بابا بابا Ya lehma, ya ba ya ba ya ba ya ba ya, ya ba ya ba ya ba ya, ya ba. Seven sisters, Murabbi sisters, seven sisters, Murabbi sisters. Ya ba Murabbi, I'm a brave heart. Ya ba Amerika, ya ba Amerika, I hope بيت البشوار ما يا بنت دمك شربار دمك أصل العطر لو أصل القبل لون حار يا بنت I على I'm writing on a big sheet. I'm writing on a big sheet. I'm writing on a big sheet. I'm writing on a big sheet. Oh, HEMELİL GELAM HEMELİL GELAM بالغلا لا حب ابو عري وعصار ابو عري ابو عري تسبي سعيد الحنين ابو عري حبيب على العين هلا حميده العلبك في ابو عيري واصل بلل السبعه ابو عيري واصل بلل انشقول الدواء انشقول الدواء دواء في السوى دواء نفس في السوى انشقول الدواء دواء نفس اسماعيل عدا ب الشبع على حل يعيروه و مهما وعلى حل يعيروه مهما مهم مهم يلوم مهما يلوم مهما من البلد مهما من البلد, البلد, البلد يا البلد صح مالك يا بلد الشليب يا باي يا بصاي يا وادينا يا عزنا ايوه يا وادينا يا عزنا كاسخ وخميري كاسخ وخميري اوه يا ميا مش عيون الحوش يا بري مش انا عشت عيون الحوش يا بوريش انا معدم جربتني يا حنين في طريق انا معرفش. في طريق انا ما الورد السلطان وانا انا السلطان يا ولا انا سلطان كل الزهر او على الشاش او على الشاش او على الشاش سلاح وخدت المملكة المملكة بالقاح انا خدت المملكة المملكة بالقاح اجيب عنكم سنة وحضر حداكم شخص اجيب عنكم سنة وحضر حداكم شخص وما حالي على بيجري في الان بيجري Iba ala tulut, abo mo? Iba ala tulut, سبب انت السبب اللي اتكلمت بيه غراني كل اللي دي غراني كل اللي عايش الناس انا سبرا اللي عندي يا ليل ايوه انا شويشه يا ليلي حياه يا ليلي يا ما فيكش يا يا ما فيك سهر ارحموني يا ليل يا ليل يا ليل ارحموني يا ليل عمام عليك يا ليل على العش المطوي بتشكي لي لي السكن على المسبوس بي طوي معنا على المسبوس بي طوي معنا اوه سبه ايي يا ابويا محمد محمود بياضه للحاج ابراهيم البنك المتحرك بياضه وتحط اميره واحد في Ei, ai, ai, ai, يا بشوش اسماعيل لله ياو عز الكنيل لله أيوة يا شفو ساب سبا حدنا الهدفادة ما حلو أخينا ندوحش يالي بش حضر نوارنا انو استاذ احمد ماهر والامير ماهر احمد ماهر ماهر جبع انو ما ربنا خليه يخارج فيه وحاذب وسيد ماهر وعم الشيح محمد سعلا انو تسبه عالطرح وصعابه انو احمد ماهر جبع وماهر احمد ماهر جبع راي <تصفيق> عيسى وربنا ديك البيئة دي في السبب في كل بغالي على كده او شاهد اعيده براحلة اخوال حاجه انا شاهده اللبان اعمل حاجه شاهده اللبان اخوال حاجه شاهده اللبان سوبه انت كده طرحت الكذب خالص والكشف الشيخ سامح احمد سعد هو اللي هيصرفه اسرقوا الاولاد يا شيخ حسام دي ساحب يا شجر و... صدوان اللي انا بدعي على حالي ما يناب الليلة اللي بقلبي خلي يا شخص سابق سير يأوس وعمان سير على اللي <تكلم> <والتيخة> <تكلم> <تكلم> <والتنجى> <تكلم> شوية لله حن 前輩 الكلام عاوزينها <تصفيق> ومحنيه سابق. دلوقتي سابق. حلم بنقبه اسرح الليلة. في الليل وعيشنا معاك فيه، راح صح براحت... حنان بقى اه يا بابا شويه حنان بقى لله Possível صابر الاقرب ارحمه ابو صدق دقت شي ده الحالي الشاش والحكم اللي يادي بشرف الامانه يا اسامه الامان اسامه ما بيشتريش الغالي ما يعرفش صل على عالندم والله قالوا حافظ على وده حاكم وده الرجال غالي هو اللي قال كده ود الرجال غالي أوسيك يا ألي من البلا خالي حامل الرجال يا شيخ احنا عرفينه تسعتاشر هو ده زمان الرجال ايوه ومدل الحضور وروح شيخ. شوح نيل الله أوسيك يا مبتلي وعدي بتقود مع الخالي سيد العالم سعدني يا سعدني اه حافظ على وداد الرجال <تصفيق> كان لازم سعدني اه في بيتهم لكن بالعين سعدني اه يا مالك الملك والملكوت تجعلنا من دم بعد ما حافظ على وداد الرجال يا شيخ اسامه يا عشو اسامة بالحب تكسب بالحب تكسب تحية طيبة, تحية طيبة. من اخوكم تكسا. المسكين ابراهيم اربوس ان شاء الله دعوة عنا الجميع الطرق الصفية السادة, السادة الاحمديه فوريوبوس. والسادة رباعيه والسادة البراعه يا ماهر وعماد العصار اللي حضره وبسط العماره سيد علي البيومي وبيت عوض وبيت بن غارب وتحيه اليوم العرب العايده من راجل واحد بس وباسم واحد بس لا اله الا الله صاحبه الدرك سيدنا الفري واخويا لهنا والرق سيدنا السيد احمد البادو وابو زعبل وعمد ابو زعبل وبيت شراره الرماح والحاج ابراهيم فوده واولاده وابو حسن القطري وابو حماده حبيبي اصحى والحاج والحاج حماده وابو حسن الغالي وكله عمل جميع أخوة حباصة. <تصفيق> يا أخوة فرح فرحة شاء الله 11 و 12 والدعوة عامة والدعوة و شاء الله سيد الكريم باطا سيد الكريم باطا ليلة الختاميه يوم 25 و 26 إبراهيم أبس 11 و 12 باسم راجل واحد بس صوت البيضاي الاساس بالحب بالاخلاص يا بابا يا, با. يا, يا, يا, با. يا ايوه بتاع احمد يوسف طه ايوه انا يا جماعه يا, يا سيد ابو واخويا شلبي ستة بالحب الشيخ احمد ضعفه موجود وحاضر والله حاضر. حاضر حاضر سيدنا الحسين حاضر يا سيدنا الحسين الوعد كله عن مصعب وتحيه طيبه لاخويا ياسر وتحيه طيبه لحبوبت شبين الباشا ياسر اللي حاضر وشر اللي انت في سميت لي يا ساره اه اه اه بل والدخل العين جايني صبري مجنوط اه العين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 إلا <تصفيق> عيادا See سامة. يا ناس تقولي القهوة القهوة ما تعرفهاش وناس تقولي القهوة على راح ولا جاش قولي القهوة الداخل الداخل عشان انت اهله بالأمان على اعتاب أهل البيت متربي ونتاسس كما ناس عاميه ومفتاحة وناس مفتاحة لكن ماشية بتحسس خش الدين خش خش الدين خش